ثان يعطوه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بغلام من العبيد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْطَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ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 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن فِي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد قُلَّم أأَرَادُ أَ يَخْرجُ مِنْهَا مِنْ غَمم مِنْ أُعدُ فِيهَا وَذُوقُ عَذاَابَ الحَرقَ.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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاذْكُرْ فِي الْبَيْتِ مَن دَخَلَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ وَهُمْ آمِنُونَ ۖ لَهُمْ فِيهِ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا مِنْهَا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 وَمي يُشِك بالِاللههِ فَكَ أن م خَروى مِن السم إفَتَخْطَفهُ الطيْرُ أَ تَهُ بِدللح في مكانه سحيَقُ وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ وَلَكُن لِأُمَّتِكَ جَعَلْنَا مَنْ سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْهُ مِنْ دَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ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 وَذينَ للَّذين يقااتَلونَ ب بأنهمم بولُِم وَإِن الله على نَصم لَ قَديد الذيينَ أُخْرج مِن ذياارم بعيرِ حٍَّ إلا أي يقولوا رَبّونَ الله.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 وَإَِّ يَوْمًا عيْندَ رَبِّكَ كَألْ فيِي سَنَةٍ مِماا تَعُُّ